ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانه ولا, ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون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 وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُمْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرْ كَلَّا وَالْقَمَرْ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدَبَرْ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 en daarom